من النار فبي تكذبان رب المشقين ورب المغن بين فبأ علىربك تكذبان مجل الببحين ينتقيان بينلىهُما بررزخلا ييبغان فبي أي على يربك تكذبان يخرج م من غم النؤنوع تكذبان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 ألا يا ربكم تكذبان؟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 احسانو فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدها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 يا ربكم ما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل يا ربكم ما تكذبان متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آل يا ربكم ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام